بسم الله الرحمن الرحيم ليلا في قرش ليلا في جبل رحلا بل يعبدوا رب هذا البيت الذي بسم الله الرحمن الرحيم ا الذي يكنب بالدين بنان الذي فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم وَإِنَّ عُونَنَا الْمَعُونُ بِسْمِ الله فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَرْ إِنَّ الشَّانِئَ أَكَانَ هُوَ